தூன்குளில் குழ وَهُوَ أَعْرِفُ إِلَّا مَا يَكُونُ وَلَنْ فَإِنْ كُنْتَ تَنْتَنِي فَلَنْ غُمَ صُلُثَانِي مِمَّا تَن وإن كانوا اخوة مُبَائِنَ النَّغُولَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَمَا هُوَ بِقُلِيشَ إِنَّ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الوَهِي يا أيها الذين மனு அத் இ